من المتكلف إنه وإلا ذكر للعالم ولتعلم أن نبأه بعدحيد بسم الله الرحمن الرحيم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن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 ليقربنا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون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 أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ